وبعون الله تعالى نتحدث عن دليل جديد وهو الدليل الثامن من الأدلة الشرعية وهو من الأدلة المختلف فيها وهو العرف وكنا قد ذكرنا قبل ذلك أن الأدلة تنقسم إلى قسمين من حيث الاحتجاج قلنا أن هناك أدلة متفق على الاحتجاج بها وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والقياس فيه خلاف ضعيف جدا إلى أن الجماهير على جواز الاحتجاج بالقياس ففي الجملة الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة الاجماع القياس وهناك القسم الثاني الأدلة المختلف فيها وهي شرع من قبلنا ومذهب الصحابي والمصالح المرسلة والعرف والاستصحاب وباقي الأدلة التي سنتحدث عنها وتكلمنا على شرع من قبلنا ومذهب الصحابي والمصالح المرسلة وبعون الله تعالى نتحدث الآن نتحدث الآن عن العرف العرف العرف لغه بضم العين المعروف العرف لغه بضم العين يعني المعروف وكل ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن اليه العرف بضم العين من المعروف كل ما تطمئن اليه النفس من الخير ومن الخير والعرف والمعروف واحد هذا من ناحيه اللغه أما في الاصطلاح يعني عند علماء الأصول العرف هو ما يغلب على الناس من قول أو فعل أو ترك العرف هو ما يغلب على الناس من قول أو فعل أو ترك من قول أو فعل أو ترك وما يغلب يعني ما يتكرر ويشيع في معظم الأحوال ومن قول يعني العرف القولي ومن فعل أي العرف العملي كما سيأتي معنا إذن تعريف العرف هو ما يغلب على الناس من قول أو فعل أو طرق يعني مثلا من شروط البيع أن توجد صيغة للبيع إنما تعارف الناس أن أشتري بدون صيغة يعني من شروط البيع صيغه البيع أن تقول بيعني هذا ويقول بعتك هذا فمن العرف السائغ بين الناس أنك تذهب لبائع الخبز فتعطيه الجني وتأخذ الخبز بدون أن تتكلم هذا عرف بين الناس تعرف عليه الناس أن هذا يسمى بيع أن هذا يسمى بيع وهل العرف هو هل العرف والعادة العادة؟ عرض في العادة أولاً العاده لغه من العود كالرجوع العاده لغه العود اي الرجوع يقال عاد اليه يعوده عودا اي رجع اليه وفي المثل المشهور العود احمد فال والجمع عادات فالعاده هي الرجوع في اللغه اما قال الراغب العاده اسم لتكرير الفعل حتى يصير ذلك سهلا هذا معنى العادة في اللغة أما في الاصطلاح فالعادة هي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية امر يتكرر بدون تفكير هذا تسمى إيه عادة قال ابن أمير الحاج العار في التقرير والتحبير يقول العادة هي الأمر المتكرر من غير من غير علاقة عقلية أمر يتكرر بدون تفكير هل هناك فرق بين العادة والعرف كثير من أهل العلم؟ بل الجمهور يقول أن العرف والعادة لفظان مترادفان العرف والعادة العرف هو العادة فالعرف والعادة كما قالوا في لسان أهل الشرع لفظان مترادفان بمعنى واحد بمعنى إيه؟ واحد قال ابن عابدين في رسالته ابن عبدين الحنفي له رسالة اسمها نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف رسالة في أحكام العرف قال العادة مأخوذة من المعادة يعني من التكرار من التكرار وذهب أيضا ابن عبدين إلى أن العادة هي العرف أقسام العرف اذن العرف اولا هو ما, هو ما يغلب على الناس من قول او فعل او طرق عرف بين الناس تعارف عليه يعني هناك امور مثلا من ناحيه القول تعارف الناس على ان السمك لا يسمى لحما السمك لا يسمى ايه لحما فلو رجل اقسم الا ياكل لحم راس لحم راس او اقسم الا ياكل لحما هل إذا أكل السمك إذا أكل السمك يعتبر حانس يمينه من ناحية اللغة يعتبر حانس ولكن من ناحية العرف لا يعتبر حانس لا شيء عليه لأن الناس تعرف أن هذا لا يسمى لحم إنما يسمى سمكة وسيأتي معنى كلام من القيم أن المفتي لا بد أن ينظر إلى هذه الأمور فالعرف ما ما يغلب على الناس من قول او فعل أو ترك لا يجوز بيع ما لا تملك ولكن إذا ذهبت لحزاء لصانع حزية فقلت لو أريد حزاب بالمواصفات كذا فقال لك إن شاء الله استلموا قبل إيه؟ إيه الأسبوع القادم كان بمائة جنيه فقد اشتريت. اشتريت قبل شيء مجهول ولكن تعارف الناس تعرف الناس على جواز على, على على هذا الأمر وهذا ما يسمى بالاستصناع بعقود الاستصناع كما سياتي اقسام العرف قسم الاصوليون العرف إلى اقسام متعددة باعتبارات مختلفة فقسموه باعتبار سببه باعتبار السبب باعتبار من سبب هذا العرف القسم الأول باعتبار السبب القسم الثاني باعتبار من يصدر عنه هذا العرف القسم الثالث باعتبار اقرار الشرع له أو عدمه هذا عرف موجود هل أقره الشارع أم رفضه الشارع فهذه أقسام العرف أما التقسيم الأول وهو أن العرف ينقسم باعتبار باعتبار السبب ينقسم العرف بهذا الاعتبار إلى قسمين العرف العملي والعرف القولي. العرف باعتبار السبب ينقسم إلى قسمين: عرف قولي وعرف عملي. أما العرف العملي عرف عملي وعرف قولي عرف عملي وعرف قولي. أما العرف العملي هو ما تعارفه الناس من بعض الأعمال واعتاده في أفعالهم العادية. كالبيع والتعاطي من غير صيغه وتقسيم المهر إلى, الى مؤجل ومؤخر يعني الناس انت في الحكم البيع حتى يكون صحيح لابد ان يكون له صيغه معينه بعني كذا بعش دراهم بعتك فتدفع وتستلم طيب الناس تعرف انك ممكن تشتلب بدون كلام تذهب الى بائع الخبز أو بيع كذا فتعطيه جنيه وتأخذ كيس الخبز وتنصر بدون أن تتكلم هل هذا البيع صحيح؟ بيع صحيح مع أنك لم تأتي بالصيغة لأن الناس تعارفوا على ذلك وسيأتي معنا أن هناك من الأعراف ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد هذا العرف العملي أما العرف القولي وهو ما تعارف عليه الناس في بعض ألفاظهم بأن يريد بها معنى معين غير المعنى الموضوع له <تصفيق> هناك ألفاظ وضعت لمعان كثيرة العرف عرف الناس خصها بشيء معين كتسمية الولد إطلاق كإطلاق الولد على الزكر إطلاق الولد على الزكر مع أن الولد في الشرع يطلق على البنت وعلى الولد وكذلك تعارفهم الا يطلقوا مثلا اسم اللحم على السمك ولذلك يقول مجال نقول مجال تطبيق العرف القولي مهم جدا فمثلا العرف القولي لو ان رجلا اقسم بالله أو حلف بالله ألا يط برجله بيت فلان فدخل راكبا هل يحنس يحنس يحنس لانه, لأنه لا ليس المقصود انه لا يط قدمه الارض انما المقصود انه إيه؟ لا يدخل لا يدخل اقسم بالله ألا ياكل لحما فاكل سمكا لا يحنس لانه ايه هذا العرف هنا تدخل في هذه القضايا، ولذلك قال ابن القيم ومن أفت الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم فقد ضل وأضل. لا بد من النظر عندما يفت المفتي لا بد من النظر إلى أعراف الناس وإلى ما تعارف عليه الناس. إذن العرف ينقسم إلى عرف قولي وإلى عرف عملي وهو ينقسم أيضا ب... وهو ينقسم باعتبار من يصدر عنه باعتبار من صدر عنه العرف التقسيم الثاني إلى عرف عام وعرف خاص العرف العام ما تعارف عليه أهل البلد كل الناس تعارفوا على أمر معين والعرف الخاص ما تعارف عليه أهل بلد أو ما تعارف عليه أهل صنع أو ما تعارف عليه أهل, إيه؟ أهل صنع فمثلا تعارف أهل الصنع معينة أن ذلك الشيء عيب في هذه الصنع فهم الذين يحكمون لا يحكم غيرهم في هذا العيب التقسيم الثالث العرف أقسام العرف من ناحية إقرار الشارع له أو عدمه هل جميع, الأعراف جميع العرف أي عرف من الأعراف هل اقرها الشارع ام منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد ينقسم العرف بهذا الاعتبار الى قسمين ينقسم العرف الى قسمين عرف صحيح وعرف فاسد العرف الصحيح هو ما تعرفه الناس الناس تعرفت على امر معين وهذا أمر لا يخالف دليلا شرعيا، لا يخالف كتاب ولا يخالف سنة ولا يحل حراما ولا يبطل ولا يضيع واجب كتعارف الناس على تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر هذا تعرف عليه الناس أن المهر يقسم إلى مقدم ومؤخر فهذا الأمر تعرف عليه الناس ولا يصطدم بآية ولا بحديث فهذا يسمى عرف صحيح كذلك تعرف, علي تعرف الناس على أن ما يقدمه الخاطب للمخطوبة من هدايا وما شابه ذلك من سياب وما شابه ذلك هدايا لا يعتبر من المهر الناس تعرفوا على ذلك يعني لو أن الرجل أخذ لمخطوبته ملابس معينة أو طعام أو أيش أو حذاء أو ما شابه ذلك العرف تعرف الناس أن هذا ليس من المهر أن هذا ليس من المهر فهذا عرف صحيح لأنه لا يصطدم لا بآية ولا بحديث حكم وكذلك تقديم العربون ما نسميه بلغتنا العربون عندما تذهب لعقد استصناع استصناع حجرة نوم استصناع حذاء، استصناع ملابس فتدفع عربون فهذا تعارف عليه الناس تعارف عليه الناس ولا يصادم شرعا ولا يلغي, ولا يلغي العمل بآية ولا العمل بحديث فهذا يعتبر عرف صحيح وحكم العرف الصحيح يجب مراعاة العرف الصحيح في الفتوى والقضاء والقضاء، فعلى المجتهد مراعاة ذلك في الاجتهاد مراعاة هذه الأمور على المفتي أن يراعي هذه الأمور ما تعارف عليه الناس يعني جاءك رجل جاء رجل للمفت قال يا شيخ حلفت بالله أو حلفت بالطلاق ألا آكل لحما وأكلت سمكا السمك في اللغة لحم ولكن العرف المتعارف عليه بين الناس أنه ليس بلحم فلا يحنى فلا تطلق منه الزوجه بذلك لو تطلق بذلك او اقسم رجل اقسم بالله الا يدخل ألا يدخل مثل ألا يدخل بيت فلان ألا بيت فلان بقدمه فدخل في حذاء او في جورب هو لم يطع الارض انما وطئ بالحذاء او دخل بدابة فهل المفتي يراعي هذه الأمور؟ المفتي ينبغي عليه أن يراعي هذه الأمور ما تعارف عليه الناس فالعرف الأول عرف صحيح وهو ما تعارف عليه الناس وكان هذا العرف لا يصادم آية من كتاب الله ولا حديث ولا يلغي حكم ولا يسبب مفسدة فهذا يعتبر عرف صحيح وعلى المفتي أن يأخذ به عندما ينظر في القضية او في النازلة العرف الفاسد وهو ما تعارف الناس عليه أمور تعارف الناس عليها ولكن هذا الأمر يخالف شرع الله يخالف الشرع فيحل فيحل حرام يحل حرام أو يبطل الواجب مثل ما تعارف عليه الناس من ك... ما تعارف عليه الناس ما تعارف الناس عليه في كثير من المنكرات كمسافحة المرأة الأجنبية تعرف الناس على أن الرجل يصافح المرأة الأجنبية هذا متعارف عليه ولكن هذا العرف يعمل به لا لأنه يصادم الأحاديث الشرعية والأحكام التي تمنع مصافحة المرأة الأجنبية وكذلك اختلاط الرجال بالنساء اختلاط الرجال بالنساء في الزيارات أو الحفلات هذا عرف تعرف عليه الناس ولكن هل هذا العرف صحيح؟ يراعى وتتلطب عليه الاحكام لا لماذا لانه يصادم أحك... يصادم احكام يص... يص... يص... يصطدم بأحكام الله هذا العرف يصطدم بأحكام الله فمثل لو قال انسان هذا عرف تعرف عليه الناس دبلة الخطوبة خاتم خاتم الخطوبة انك تعرف الناس على ذلك أن يرتدي الرجل خاتم من زهب لا نعم تعرف الناس على ذلك ولكن هذا العرف يصادم الشرع فلا يعمل به تعرف الناس بينهم أن الرجل صفح المرأة وأن المرأة صفح الرجل نعم هذا تعرف عليه الناس ولكن هذا عرف فاسد فلا يجب مراعاة هذا العرف لماذا؟ لأنه يصطدم بالأدلة الشرعية, الأدلة الشرعية. فنقول أن العرف العرف مأخوذ من المعروف وهو ما تطمئن إليه النفس أما في الاصطلاح فهو ما العرف هو ما يغلب على الناس من قول من قول او فعل أو ترك يتعارف الناس على هذا الأمر يتعارف الناس على هذا الترك يتعارف الناس على هذا على هذا الفعل على هذا الايه على هذا الفعل فهذا العرف تعريف العرف منو ما هو فاسد ومنه ما هو صحيح العرف الصحيح والذي تعارف عليه الناس ولا يستضب لا بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبيح حراما ولا يحرم حلالا ولا يبطل حكم من أحكام الله هذا صحيح لا بد أن يراع لا بد أن, أن يراع تعارف الناس على أمر معين على أمر معين والعرف الثاني عرف فاسد عرف فاس يصطدم بكتاب الله يصطدم بأحكام الله فهذا لا يعمل به ولا يعتبر ولا يعتبر الأدلة على حجية الوتر الأدلة على حجية الوث نترك هذا المبحث للقاء القادم إن شاء الله سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله